ما ذكره بعض العلماء وجزم به الألوسي في تفسيره من أن المفهوم في قوله وإن كانت واحدة فلها النصف مفهوم عدد, مفهوم عدد غلط والتحقيق هو ما ذكرنا من أنه مفهوم شرط وهو أقوى من مفهوم العدد بدرجات كما رأيت فيما تقدم قال في نشر البنود على مراقي السعود في شرح قوله وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد قال ما نصه والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على شيء بأداة شرط كإن وإذا وقال في شرح هذا البيت أيضا قبل هذا ما نصه ومنها الشرط نحو وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن مفهوم انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط أي فغير أولاة حمل لا يجب الإنفاق عليهم ونحو من تطهر صحة صلاته انتهى منه بلفظه فكذلك قوله وإن كانت واحدة فلها النصف علق فيه فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة ومفهومه أنه إذا انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض النصف كما هو ظاهر فإن قيل كذلك المفهوم في قوله فإن كن نساء فوق اثنتين لتعليقه بالشرط فالجواب من وجهين الأول أن حقيقة الشرط كونهن نساء وقوله فوق اثنتين وصف زائد وكونها واحدة هو نفس الشرط لا وصف زائد وقد عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت أو غيره الثاني أن لو سلمنا جدليا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان لاستوائهما ويطلب الدليل من خارج وقد ذكرنا الأدلة على كون البنتين تريثان الثلثين كما تقدم الثاني إن قيل فما الفائدة في لفظتي فوق اثنتين إذا كانت الاثنتان كذلك فالجواب من وجهين الأول هو ما ذكرنا من أن حكم الاثنتين أخذ من قوله قبله للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم وإذا فقوله فوق اثنتين تنصيص على حكم الثلاث فصاعدا كما تقدم الثاني أن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لا يزيدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ وأما الدعاء أن لفظة فوق زائدة والدعاء أن فوق اثنتين معناه اثنتان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترى والقرآن ينزه عن مثله وإن قال به جماعة من أهل العلم قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث المراد في هذه الآية بالإخوة الذين يأخذ المنفرد منهم السدس وعند التعدد يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم سواء إخوة الأم بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب أشقاء او لا يرث الواحد منهم كل المال وعند اجتماعهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين وقال في المنفرد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وقال في جماعتهم وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنذيين وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء الإخوة هم الإخوة من الأب كانوا أشقاء أو لأب كما أجمعوا على أن قوله وإن كان رجل يورث كلالة الآية أنها في إخوة الأم وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم والتحقيق أن المراد بالكلاله عدم الأصول والفروع كما قال الناظم ويسألونك عن الكلاله هي انقطاع النسل لا محاله لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأكثر الصحابة وهو الحق إن شاء الله تعالى واعلم أن الكلالة تطلق على القرابه من غير جهة الولد والوالد وعلى الميت الذي لم يخلف والدا ولا ولدا وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد وعلى المال الموروث عن ليس ليس بوالد ولا ولد إلا أنه استعمال غير شائع واختلف في اشتقاق الكلالة واختار كثير من العلماء أن أصلها من تكاله إذا أحاط به ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس والكل لإحاطته بالعدد لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه لا من أصله ولا فرعه وقال بعض العلماء أصلها من الكلاله بمعنى الإعياء لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء وقال بعض العلماء أصلها من الكل بمعنى الظهر وعليه فهي ما تركه الميت وراء ظهره واختلف في إعراب قوله كلالة فقال بعض العلماء هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف أي يورث في حال كونه ذا كلالة أي قرابه غير الآباء والأبناء واختاره الزجاج وهو الأظهر وقيل هي مفعول له أي يورث لأجل الكلالة أي القرابة وقيل هي خبر كان ويورث صفة لرجل أي كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم قوله تعالى فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلا أو لا ولكنه بين في مواضع أخرى أنه جعل لهن السبيل بالحد كقوله في البكر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الآية وقوله في الثيب الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته مكالا من الله والله عزيز حكيم لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وإن كانت منسوخة التلاوة وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حكم الرجم مأخوذ أيضا من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوة وهي قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون فإنها نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا وهما محصنان ورجمهما النبي صلى الله عليه وسلم فذمه تعالى في هذا الكتاب للمعرض عما في التوراة من رجم الزاني المحصن دليل قرآني واضح على بقاء حكم الرجم ويوضح ما ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل الحديث. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب ولم يبين ما المراد بنكاح الأب هل هو العقد أو الوط لكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد وحده وإن لم يحصل مسيس وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فصرح بأنه نكاح وأنه لا مسيس سفي وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإلا لم يمسها الأب وكذلك عقد لابن محرم على الأب إجماع وإلا لم يمسها وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدا به بعد العقد وذلك في قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد بل لا بد معه من الوط كما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة لفاعة القرضي لا حتى تذوق سيلته ويذوق سيلتك يعني الجماع ولا عبره بما يروى من المخالفة عن سعيد بن مسيب لوضوح النص الصريح الصحيح في عين المسألة ومن هنا قال بعض العلماء لفظ النكاح مشترك بين العقد والجماع وقال بعضهم هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد لأنه سببه وقال بعضهم بالعكس نكتفي بهذا القدر وسيكون لنا في الحلقة القادمة إن شاء الله بقية حديث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته